وَإِنَّكَ لَتُنَايِمُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَاهُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَاهُ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمان لهم لعلهم ينتهون.